بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في القسم الأول وهي المواكب الأصالة بعد الانتهاء من أصل بحث القسم الأول بحث بحثنا مسائل نث مسائل إلى الآن بحثيها انتهينا إلى المسألة الرابعة بس قبل أن ندخل في المسألة الرابعة لعلنا لعله ينفع الإشارة إلى أن ما تخيل أو ما قيل أو ما ذكره بعض حضار المجلس من احتمال ان الخراج هذا مثل مثل الماليات اللي في زماننا الحكومات تضرب ضراء تجعل ضرائب على الاموال لعل هذا الخراج كان نوع ضريبه طبعا هذا كما قلنا هذا الاحتمال غير وارد بعنوان احتمال عقلي خب كل احتمال يرد لكنه في ظاهر الحال هذا الاحتمال غير وارد فإن الضريبة كانت اتفاقا موجودة وهي العشر ونصف العشر الأرض التي تحيى وتزرع عليها العشر أو نصف العشر هذه هي الضريبة كانت وكذلك الخمس الخمس عدنا احنا الشيعة لكن الزكاة خب على الشيعة والسنة كانت عبارة عن الظرائب الحكومية هي هذه كانت فظاهر اثبات الخراج والطس هو ما قلنا من انه اذا هذه الارض لل امام ولهذا بالاخر يقول بعدين الامام الفجر رح يخرجهم الصغر من الأرض هذه تكملة مختصرة للبحث السابق الآن على كل حال المفروض أن ننتقل إلى المسألة الرابعة المسألة الرابعة هي أنه هل يجوز بيع هذه الأرض أرض الموات من أحياها فهي له هي له بأحد معنيين إما هي له بمعنى الملك وإما ما استظهرناه من أنه ليس بمعنى الملك وإنما بمعنى الأحقية فهل هذا يوجب مشكلة في البيع لأننا ان قلنا بالملك خب لا بيع إلا في ملك ويبيع هذا واضح لكن إن لم نقل بالملك وقلنا بالأحقية فقد يستشكل في, في البيع حيث يقال أنه لا بيع إلا في ملك وهذا ليس ملكا. هذا الإشكال جوابه واضح وهو الذي ورد في عبارة السيل الخوي رحمه الله هو عبر بتعبيرين وأحد التعبيرين يحكي عن التعبير الآخر لا, لا فرق مهم بين التعبيرين يقول ان البايع هنا يكون بمعنى تبادل طرف الاضافه يعني هذا الذي احيا اليس اصبح احق ما صارت الارض ملكا له لكنه صار احق حينما يبيع إلي يعني يحلني محله واصبح انا الاحق هذا معنى، والبدع بهذا المعنى لا اشخال فيه يقول وان شئت فعبر باني باني اشترى الارض اشترى العين يقول. يقول اشترى العين ما معنى لا تريد ان تعبر بهذا تعبير لكن اشترى العين بمعنى في احقيتها وليس في ملكيتها، فالنتيجة نفس النتيجة، والمعنى نفس المعنى، ولا عيب في ذلك. هذا بالنسبة للمسألة الرابعة. بعد هذا يجب أن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو العامر بالأصالة. لو كانت الأرض عامة كأطراف الشطوط والأنهار والآجام والوديان التي تكون عامرة الشيخ الأنصاري رضو الله تعالى عليه في المكاسب وهو المثل الأصلي لحديثنا كتاب الشيخ الأنصاري يقول الظاهر أنها أيضا للإمام العامرة بالإصالة للإمام وكونها من الأنفال إلى أن يقول وعن التذكر الإجماع عليه وفي غيرها نفي الخلاف عنه أما الدليل اللفظي يستدل رحمه الله بموثقة أبان بن قثمان عن إصحاق بن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام حيث عد من الانفال كل ارض لا رب لها الوسائل مجلد تسعة الباب الاول من الأنفال خديث عشرين صفحة خمسمئة اثنين وثلاثين عن علي بن بل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن إصحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجل أهلها فهذا من محل حديثنا فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام هذا مخارج عن بحثنا وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب هذا ليس محل حديثنا وكل أرض لا رب لها والمعادم منها ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال الشاهد هنا وكل أرض لا رب لها المخيات والأصالة لا رب لها فداخل في هذا الإطلاق طب وهنا مساله مرها السيد الخوي في كتابه رحمه الله عليه وهي انه قلنا الاحياء يرث الاحقيه هسه المشهور قالوا يرث الملك نحن قلنا الاحياء يرث الاحقيه هل يمكن احياء أرض التي هي نحيات طبيعيا الأراضي العامرة التي هي في أطراف الشطوط عاده وما شابه ذلك يمكن أن أحيي أنا ايضا وهي حية لكن أحييها ايضا وامتلكها لو قيل بأن الاحياء يجب الملك أو لا ما امتلكها ولكن تكون لي حق الاولويه والأحقية من غيري على ما هو الحق على ما هو الصحيح هل يمكن ذلك يقول السيد الخوئي كلامين هنا اولا يقول نعم يمكن يعني أنا حينما أغرسها حينما أجري أنهار في القسم الذي هو القسم هو معتبر حية لكن مع ذلك النهر الموجود هناك اطول أجيبه في القسم الذي رغم انها تعتبر حيه لانها قريبه من الشطوط لكني اكري نهرا هناك وما شابه ذلك من الأمور خب هذا هم أحياء هذا كلام والكلام الثاني الذي يقوله رحمه الله يقول افرض نناقش في صدق الاحياء نقول هذا ليس احياء الأرض المحيات بعد احياء الأرض المحيات هذا تحصيل الحاصل ليس احياء لكن لا شك في أنها في أنها تعمير أبني بيت هناك أو اغرس اشجار او اكري الانهار اطول النهر الموجود هناك وما شابه اليس هذا تعميرا قول احياء لا احياء المخيرات ما, ما, ما الا معنى تحصيل للخاصل اليس هذا تعميرا نعم تعمير خب الادله او الروايات التي تقول من احيا ارضا فهي له يوجد قسم منها عدد منها عم عطف الاعمار على الاحياء قسم منها يقول من احيا او ارضا او عمرها هذا موجود في الروايات اخبار كافي الاعماء ان لم يكن الاحياء صادقا الاعمار يغني صادق والروايات وسائل الوسائل مجلق خمسة وعشرين الباب الأول من إحياء المواد صفحة 412 صحيحة محمد بن مسلم عنه يعني محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن السعيد عن فضاله عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها فهذا لو لم يصدق عليه الإحياء بعنوان أن إحياء المحيات أفضل لا معنى له لكنه تعمير على فهم أحق بها وكذلك الحديث الرابع من نفس الباب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم هذاهم صحيح محمد بن مسلم معتبر سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم هاي سنين الأول قال أو عمروها هذا قائل وعمروها أيضا الحديث السابق محمد بن علي بن حسين قال قتل هذا مرسلة يعني هذا الروابية لأخراه مرسلة محمد بن علي بن حسين قال لا ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو, وما بأس لو اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه يعني كأنما هذا يفسر الإحياء بالتعمير التعمير نوع الإحياء يعتبر فعما روفهم أحق به وهو لهم هذا هم إذا ردنا موضوع لهم له يعني الملكية من يقول بالملكية وهو لهم له هنا موجود احنا ما عقلنا بالملكية الرواية الثامنة من نفس الباب بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان هذه صحيح عبد الله بن سنان تعتبر عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل وانا حاضر عن رجل احيا ارضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا خبار بنى بيوتا لولا أن التعمير نفس الاثر بي ما معنى ان يعطف بنى بيوتا إن كان البناء ماء قيمه فهذا يصير عطف مثل ما يقال ضم الحجر إلى جنب الإنسان المهم أنه كرانه بعد بعد وبناه بيتنشن هذا يظهر أنه إذن بناء البيت هم هذا ليس ضم للحجر إلى جنب الإنسان بناء البيت هم نفس الاثر به احياء او قل وقلنا لو ان احد الناقش وسيل اخو من اول قال انه احياء الاحياء ممكن لكن اقول لو ان احد الناقش وقال هذا بعد ما يسمى احياء لانه تحصيل حاصل خد تعمير يسمى يقينا والتعمير وارد في هالروايات العديدة اللي قراناها سأله سئله وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقط السماء أو سيل واد أو عينا وعليه فيما سقط الدوالي والغرب نصف العشر الغرب يفسر يفسر يقال الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور على كل حال فهل نغى الوارد في الروايات واضح بها أن بناء البيوت هم يخلق قل ملكية أو قل أحقية على ما هو الصحر. وهذه رواياتكم فيه خب القسم الثالث من الاقسام الاربعه. القسم الثالث ما ارضت له الحياة بعد الموت قال أن نبدأ حديثنا بأذارة الشيخ الانصاري قال الشيخ الأنصار وهو ملك للمحي ما له الحياة بعد الموت ملك للمحي حسب ما هو المشهور قالوا أن أخياء الأرض الميتة يجب الملك الشيخ الشيخ وهو ملك للمحي فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في يوم الإحياء بإجماع الأمة أصلا يدعي الإجماعة الملكية كما عن المهذب وبإجماع المسلمين كما عن التنقيق وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة لكن ببالي هنا الشيخ أنصاري يضع فرد احتمال في المقام رغم أنه نغل الإجماعات المنقولة على موضوع الملك يقول ببالي أنا من المبسوط كلام يشعر بأنه يملك التصرف لا نفس الرقبة لا نفس الرقبة فلا بد من الملاحظة كنا نلاحظ هذا هذا ما يدخل الشيخ الأنصاري في بحث هالموضوع أنه يقول في ذهني هكذا أن الشيخ في المبسوط قائل يثبت الاحقيه لا أكثر فلا بد من الملاحظة خب أنا أقول أنه حينما بحثنا القسم الأول وهو الموات خب بحثنا احيائه إيش بحثنا عن الموات قلنا أنه ملك للإمام فبحثنا هناك أن هالموات حينما يحيا يملك او لا يملك او تاتي الاحقيه هذا بحثنا فما احنا هنا ما بحاجة الى بحث جديد وقد عرفت بما لا مزيد عليه في بحث القسم الاول ان احياء المواد لا يوجب نحن هكذا اخترنا لا يوجب ملكيه الارض وانما يوجب حق, حق الاولويه في مقابل غير المحيي فما نقله هذا التعبيري انا اشكر فانا اقول فما نقله الشيخ الامصاري عما ببالي من كلام من المبسوط يشعر بانه يملك التصرف لا نفس الرقبه هو الصحيح وبالنسبه لغير الشيطي حينما يظهر الحجة عجل الله فرجه كان له اخراجه من تلك وفي خصوص ما لو كان المحي كافرا وأحيا أرضا في دار الإسلام في خصوص ما كان كافر أرضاً في دار كافر في دار أرضاً. هنا للشيخ الأنصاري عبارة هم نشير إلى عبارته يقول الشيخ الأنصاري ان اعتبرنا في ذلك الإسلام كان ما أحياه باقيا على ملك الإمام. ان قلنا أن المحيي يجب أن يكون مسلما، إذن هذا باقي على ملك الإمام. أحياه مخسه وأحيه باقي على ملك الإمام. ليس للكافر حق أن يأتي ويحيي أرضا في بلاد المسلمين. خب انا اقول انه خب احنا وضحنا قبلا هناك حينما بحثنا اخياء الموات وضحنا انه ان الموات ان الموات بالاخلاء لا, يخ لا يخرج من ملك الامام ولكن يكون للمحي حق الاختصاص ولو كان كافرا أشارنا هناك إلى رواياته التي دلت أنه حتى ولو كان كافرا حق الاخصاص يأتي اذا هذا بعد ما داعي نقف في البحث عنه المهم الذي يحتاج إلى بحث جديد ما عرض له الموت بعد العمارة كان عامرا ثم مات قال الشيخ الأنصاري نذكر في عنوان بحثنا عبارة الشيخ الأنصاري قال إن كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام يقول إن كانت العمارة أصلية ثم ماتت فهي باقية على ملك الإمام ما تخرج من ملك الإمام وإن كانت العمارة من معمر ففي بقائها على ملك معمرها أو أنت تقول فالشيخ قال ففي بقائها على ملك معمرها أنت تقول أو أحقيته أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمرها للمعمر الثاني هم يقول أو أنت أضف عبارة الشيخ هذا بس أنت أضف ملكا لمن عمرها او داخلا في حق الاختصاص مال المعمر الثاني خلافون معروفون في كتاب احياء الموات منشؤه اختلاف الاخبار هذا عبارة الشيخ الانصاري المقطع الاول من كلام الشيخ ان كانت العماره اصليه فهي مال الامام خب هذا ما يحتاج إلى بحث لأنه إن كانت العمارة أصلية هي كانت ملك الإمام وبعدما ماتت على الأقل داخل فيه أدلة أن الموات ملك الإمام ونبحثنا أن الموات ملك الإمام طبعا إذا ماتت هم الإمام فهذا ما نحتاج نبحث أصلا المهم الجزء الثاني من عبارة الشيخ وهو أنه إن كانت العمار من معمر فثبت لذلك المعمر إما الملكية حسب تعبير الشيخ اللي احنا ما قبلنا قلنا احقيه قول احقيه بعدين خربت فحينما خربت وجاء معمر ثاني معمر هل خرجت من ملك المعمر الاول او قل من الاحقيه ودخلت في ملك المعمر الثاني او قل الاحقيه او لا باغي على ملك المعمر الاول هذه مسألة جديدة مضح فيها الى الان يقول الشيخ بل خلاف معروف في كتابه إحياء الموات المسألة الخلافية من اختلاف الأخبار الأخبار مختلفة بس من نتدل على أنه باقي على ملك أو أحقية المالك الأول أو أحقية المحي الأول وقسم منها يقول لا للمحي الثاني ويشير رحمه الله باختلاف الأخبار إلى فئتين من الأخبار الأولى ما دلت على خروجها من ملك المعمر أو حقه ودخولها إلى ملك ملك المعمر الثاني أو حقه من قبيل صحيحه معاوية ابن وهب قال سمعت جلل 25 بحسب طبعة آل البيت. واب ثلاثة من احياء المواد الحديث الأول صفحة أربعمية عشر. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد هذا سهل بن سناء زياد اهنا ما يظهر وجوده لأنه وطف عليه أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن معاوية ابن وعب هذا الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خاربة بائرة فاستخرجها فكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقه هذا الـ هذا الضريبه الحكوميه هذه الصدقه عليه بالصدق يعني يقصد عشر او نصف العشر فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن عمرها يقول قال خرجت من ملكه ما دام بعد تركها اخره خرجت من ملكه وصارت ملكا للمعمرث ملك او قول احقيه احنا نقول احقيه فان الارض لله ولمن عمرها هذه روايه بعد رواية أخرى هذا صحيحه الكابلي اللي بحثناها قبله صحيحه الكابلي ورد فيها من أحيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها شاهدنا هذا فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها خرج من من أحقية ذاك ودخل في أحقية الثاني فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي فأعطان روايتان من الطائفة الأولى اللي اشار اليه الشيخ يعني الطائفة التي تقول ان الارض رح ترجع الى المعمر الثاني المعمر الاول انتهى دور بالمقابل توجد طائفة ثانية تدل على انه لا. الارض المعمر الاول المعمر الثاني يجب ان يؤدي الى المعمر الاول حقه هذا من قبيل صحيح سليمان بن خالد نفس المصدر صفحة 415 الحديث الثالث بإسناده عن الحسين بن السعيد عن الناظر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال الصدقه الصدقه يعني يقصد الزكرة العش ونصف العش وهذا هو ال... وهذه ضريبة لضريبة الحكمية اللي... قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إلي حقه هذا معناه أنه إذن باقي على ملك معمر الأول خب من حيث ال... مغمون وضعت نكتة التعارض واضح هذا يؤدي إلي حق معنى أنه إذا باقي في حقية أو ملك المعمر الأول وأما من ناحية السند من ناحية السند وإذن هنا سليمان بن خالد إله شام بن سالم ما كو كلام بإسنادية عن حسين بن سعيد عن الناظر عن هشام بن سالم الى هنا واضح الصف يبقى سليمان بن خالد انا هنا لها شكل كاتب فيه حاشيه الوسائل كاتب سليمان بن خالد وثقه المفيد خب اره توثيق المفيد قد يقول قائل ما على اثار المفيد من المتأخرين مثلا توثيخ ما الى اثر المهم النقطة الثانية وهي ان النجاشي قايل بشأن سليمان, سليمان بن خالد قايل كان قارئا فقيها وجها هذا اخو انا افهم بوضوح منها عباره التوثيق كان قارئا كان يقرا القران فقيها وجها هذا ما افتكر ان ما توافقوني ما أقول ليس هذا مجرد مدح حتى نجعل حسنه مو صحيحه ان ما هذا التعبير قارئا فقيها وجها يفهم منه قرانه التوثيق موثيق المفيد موجود النجاش لهم كا... قايل كان قارئا فقها وجها اثنين وروى عن... هذا الثالثا قاطث على هالوجهين وروى عنه الأزدي والبجل يعني نفرين من هذولاك الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثخة. على كل حال إذن لا شك في صحة السنة بعد ايضا الصحيحه الحلبي عن ابي عبد الله نفس المصدر صفحة أربعمية وستة عشر. وعنه عن ابن أبي عمير، يعني يعني الشيخ بإسناد يعني الخصيم بن السعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. هذه فهذه الروايات المتعارضة نؤجل الجمع بين هذه الروايات في اليوم شنو؟ في اليوم ثلاثة، تمام؟ إلى قد إن شاء الله نبحث في الجمع بين هذه الروايات.